بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدواكم اولياء اتقون الىهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم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 اِن يَسْقِطُ فُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَلَؤْتَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ